لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى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 بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة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 بها فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ تظن أي يفعل بها فقيرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راطق وظن أنه الفراء كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ك فأولا ثم أولى لك فأولا أيحسب الإنسان وينترك سدا ألم يكن طفا ألم يكن طفتا مني من يمنا ثم فكَانَ عَ قَتَ فَخَلَقَ فَسَووى فَجَلَ مِنْهُ الزَّو جيَين فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْ الذَّكَرَ وََأُسَ أليس ذلك بقادر